الله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى رسول الله الكريم أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامج أمة وسطة الذي نتحاور فيه مع فضيلة العلم الشيخ الدكتور عصام البشير اهلا بك دكتور يا دكتور نالخاب.يا مرحبا أهلاً وسهلاً حياكم تواصلنا في الحلقة السابقة عن معالم التجديد وقلنا عن إصلاح المؤسسة الدينية وأيضا تطرقنا في حلقات سابقة عن الحكم الرشيد ونحوها أنا أجد من المناسب دكتور أن نتطرق إلى إصلاح المشروع الإسلامي النظر في المشروع الإسلامي وفرص إصلاح وتقويم المشروع الإسلامي حبّل لو تناولنا في هذه الحلقة شيء من هذا القبيل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا شك أن هذا الموضوع بالغ الحيوي وكما الخطاب الإسلامي يصوب سهام نقده على الأنظمة والحكومات وعلى المؤسسات الرسمية عليه أيضا أن يصوب النقد والتصويب والمراجعة والتقويم لذاته حتى يحاول أن يبرأ من العل من العلل والعيوب التي تنتاب الخطاب الإسلامي في مسيرته المعاصرة والخطاب الإسلامي هو ثمرة للفكر والفكر. ثمر التفاعل العقل مع النص وتنزيل هذا التفاعل على واقع الناس ولا شك أن هذا جهد بشري لا عصمة فيه ولا قدازة ونحن نفرق بين نقد الذات وجلد الذات فنقد الذات هو شأن النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على الذنب وهو منهج للفرد وللأسرة وللجماعة وللدولة وللأمة أن تعمل على تجديد عافيتها وأن تقيل عثرتها، فهذا منهج مطلوب. نقد الذات جلد الذات هو محاولة للمبالغة في في في تصوير الأخطاء وعدم الإنصاف فيما فيه من مكسب إيجابي. ولا شك أن العمل الإسلامي بمختلف تياراته المتعددة ومشاربه المتنوعة وأولوياته المختلفة قد خطأ خطوات كبيرة. في مسيرة الأمة توعية وهداية وإرشادا وبلاغا ونصحا للأمة ولا, ولا شك أنه أخذ مساحات تمدد فيها على صعيد الكتاب الإسلامي الممتد على صعيد الحضور الإعلامي المقروء والمرئي والمسموع والمكتوب على صعيد العمل الخيري على صعيد الاقتصادي وأسلمة المصارف وشركات التأمين ودور المال الإسلامي على صعيد التعليم يحاول أن على صعيد الممارسة السياسية بعضه شارك على المستوى البرلماني النيابي بعضه شارك على مستوى الحكم بعضه استلم السلطة وبعضه يراوح بين هذا وذاك وبعضه في ظروف محن واضطهاد وضغوط العمل الإسلامي متنوع وينبغي ونحن نتحدث عن الأمة الوسط ونتحدث عن وجوب الإصلاح وإحياء المراجعة والتجديد فلا بد أن يصوب العمل الإسلامي النظر فيه أنا أعتقد أحد الإشكاليات التي ينبغي الموازنة بين مسارات النفير في العمل الإسلامي الله تعالى يقول فلولا نفر من كل فرقة من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين فعندنا مسارات للنفير هنالك من ينفر للعلم تعلما وتعليما وإبلاغًا وهنالك من ينثر في المجال الاقتصادي أو الخيري أو السياسي فتتعدد مسارات النفير قضية أن العمل الإسلامي لجماعة أو طائفة أو حركة لأن الإسلام دين شامل فيعتبرون أن الشمول لابد أن يكون من وظائف عمل هذا الكيان هذا ليس بالضرورة شمول الإسلام لا يعني بالضرورة شمول وظائف العمل الإسلامي التنظيمي الحركي أو كذا هذا مرتبط بقدر الوسع والطاقة وبقدر حاجة المجتمع والبيئة فيمكن أن يركز الإنسان على جانب معين يرى أن فيه خللا في واقع المجتمع لكن ليس معنى الإسلام شامل أنا لا أبد أن أكون شامل وأغطي كل الجوانب وأحيانا فلا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت لا تستطيع أن تغطي كل الجوانب ولا تستطيع أن تفلح في إتقان جانب واحد بعينه فأنا أرى أنه اعتماد التخصص مسألة مهمة وكل ميسر لما خلق له هذه واحدة الأمر الثاني الذي أراه مناسبا كما كان بعض الحكام قديما يقولون لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين ومع ثبت ثبوت خطل هذه المقولة وخطأها هناك أيضا من غالى في العمل السياسي وطاقاته التي استوعبت كثير من جوانب هذا الإطار على حساب العمل التربوي والاجتماعي والتزكوي والأخلاقي والبناء في المجتمع وأرى أن التوازن ضروري العمل السياسي إحدى هذه المجالات لكنه ليس كل شيء ونحن ورأينا الآن بعد ربيع هذه الثورات المباركة كيف اتجهت كثير من الفعاليات الإسلامية كلها تريد أن تتنافس على إنشاء الأحزاب السياسية للعمل السياسي العمل السياسي له رجاله وله أهله ولابد أن نتعاطاه بما لا يطغى على الجوانب الأخرى المجتمعية التي لا تقل أهمية وحيوية إذا كل الدعاء انصرف للعمل السياسي من يرب الأمة من يعلم الأمة من يفقها الأمة من يأخذ بأيديها إلى الرشد في كثير من القضايا التوازن أيضا في هذه المسألة مهمة أيضا الجانب الثالث الذي يمكن أن نشير إليه في وجوب الإصلاح أن الخطاب الإسلامي الذي يطرحه التيار الإسلامي ينبغي أن يحرص على إيجاد توافق مجتمعي يعني اليوم مثلا حركة النهضة في تونس الإخوان المسلمين في مصر حركات لها ثقل وتجذب في المجتمع قامت ثورات هناك أعداء المشروع الإسلامي يريدون أن يجعلوا من فزاعة تخويف الإسلاميين الإشارة إلى أن هؤلاء لن يتركوا مساحة لرأي آخر وسيعيدون إلى الوراء وكذا وكذا وكذا على التيار الإسلامي وأعتقد أن هناك تصريحات إيجابية أن يقدم ما يطمئن به المجتمع ما يطمئن به المخالفين له في الرأي أنه لن يأتي خصما على أحد وإنما يأتي يقدم مشروعه ضمن مشاريع أخرى وأن المجتمع في النهاية هو الذي سيحسم عبر أدوات التنافس الحر في صندوق الانتخاب فإذا كان الإسلاميون غير جديرين بثقة الناس في هذه المرحة عليهم أن يجودوا قسبهم وبرنامجهم وثقة الناس فيهم وقدوتهم حتى يكونوا أهل لهذه الثقة في المستقبل يحترموا أدوات التنافس الطبيعي هذه مسألة أيضا مهمة وليس التركيز على الشعار هو المطلوب لكن التركيز على المضامين القيمية يعني تجربة العدالة في تركيا لم تركز على الشعارات الدينية وإنما ركزت على المضامين الدينية الإسلامية الصحيحة قيمة العدل قيمة نقل المجتمع من حد الكفاف إلى حد الكفاية بناء الدولة بمؤسساتها القوية محاولة إرجاع الدور التركي إلى أصالته وهويته عبر الأدوات الدستورية المتاحة أيضا في الدولة فهذا يذكرني بالمنهج الذي كان يقوده عمر ابن عبد العزيز المنهج الإصلاحي وهو يتدرج بالناس شيئا فشيئا ويأتيه ابنه المتحمس ويقول يا أبتي أراك تتمهل بالناس ولو كان الأمر بيدي ما غاليت ولو قلت بي وبك القدور قال مهلا يا بني إن الله ذم الخمر في القرآن أولا وحرمها في الثالثة وإني لأخشى أن أحمل الناس على الحق جملة فيدفعوه جملة ويكون من ذلك فتنة ألا ترضى من أبيك أنه في كل يوم يحيي سنة ويميت بدعة يعني التدرج في التربية والتعليم في التطبيق المرحلية رعاية الأسبقيات التركيز على المضامين يعني لما تطرح العدل الاجتماعي كثير من القوى لا تختلف معك في هذا المفهوم لما تطرح قضية الحقوق وكفالة الحريات لما التنمية يعني هناك طهر المجتمع يعني كل هذه قيم يمكن أن يتوافق الناس عليها رفع الشعار الصارخ الذي يميزك أنت عن الآخرين قد يفتح بابا للإشكاليات فكلما استطاع التيار الإسلامي أو الخطاب الإسلامي أن يطرح نفسه ضمن توافق مجتمعي كلما كان ذلك أجدى نفعا وأدى إلى بث الطمأنين في نفوس الناس فهذه لعلها أيضا من الإشارات التي يحتاج الخطاب الإسلامي في مجال العمل السياسي أن يراعيها إذن هي دعوة إلى التوافق مع الشركاء الساحة الوطنية وهي أيضا دعوة إلى التخصص في ترشيد الخطاب الإسلامي أو تقويم وتصويب الخطاب الإسلامي نبقى متواصلين كونوا معنا مشاهدين الكرام فاصل ثم نواصل يعني به رأس الضعاة تألقا وبشارة يخزي بها جمع مشاهدين الكرام لنواصل الحديث عن ملامح الأمة الوسط في ترشيد الخطاب الإسلامي وقد تناولنا في الجزء الأول من هذه الحلقة شيئا من هذه الخطوات والملامح والمحددات تكلم الشيخ مشكورا عن التخصص وعن أهمية التوافق شيخنا الفاضل هناك من يرى أنه بعض خطابات العاملين في المشروع الإسلامي أو في الخطاب الإسلامي يضفي عليه صفة القداسة وأحيانا تصل إلى تقديم النصوص أو تسويق الموقف السياسي مدعما بالنصوص وبالتالي من خالف هذا الرأي أو هذا الاجتهاد يكون في دائرة الشك والريبة أو داخل دائرة المحذور نريد أن نجلي هذه الن نعم هذه نعم إحدى الإشكاليات طبعا الأصل أن العمل السياسي أن يهتدي الإنسان بهداية الشرع فيه ولكن كما قلت الهداية هنا هداية في إطار الكليات والموجهات والمبادئ لأن الموقف السياسي لا يحتاج إلى نص مباشر لكن يكفي أنك تهتدي بهداية الشريعة في أصولها العامة وبالتالي ما يطرح من برامج ومن أولويات لا تعد أن تكون اجتهادات سياسية فمثلا لما حدث على سبيل المثال أيام التصويت على التعديلات الدستورية المخترحة في مصر ولو كانت من أقلية ظهرت بعض آراء تقول أن التصويت لصالح مثلا التعديلات واجب شرعي يأثم الإنسان إذا صوت بغيره يعني نحن ينبغي هذا ليس صحيحا هذا لا يجوز صحيح بعض الإعلام المعادي ضخم هذا وإن كان محدودا لكن يبقى هذا الرأي له خطورته هنا الواجب تقول أن يمارس كل مواطن حقه في التعبير عن رأيه أي أن يذهب ويدلي برأيه أيا كان هذا الرأي سواء كان مع أو ضد لأن هذه مسألة ليس فيها نصوص شرعية وليس فيها وحي نازل من السماء أن تكون مع التعديلات أو تكون ترى تأجيلها أو تكون ضد هذه التعديلات هذا اجتهاد فلا ينبغي أن نقود الناس بسيف النصوص التي توضع في غير مواضيعها وغير مقامها لنجعل رهبة من أن يبادر الإنسان في اتخاذ ما يراه مناسبا هذا توظيف خاطئ للنصوص الشرعية في غير موضعها ولذلك ينبغي أن نقول للناس كل يمارس حقه في إبداء رأيه وهذه لا تعد أن تكون اجتهادات مبنية على تقديرات سياسية والعبرة في النهاية بما ينتهي إليه غالب رأي الناس فهذه مسألة أيضا مهمة أو نحول بعض القضايا إلى أنها معارك معركة الجمل أو معركة الاستفتاء أو معركة كذا أو معركة كذا كما يقول بعض الناس هذه ليست معارك حتى نجعل الأمة تصطف أن من وقف مع هذا فهو وقف مع أمر الدين ومن خالف هذا خالف أمر الدين أمر الدين لا يعبر عنه اجتهاد فردي أو جماعي لمجموعة من الناس لا في, في ظل الأصول العامة يمكن أن تتعدد الرؤى وتتنوع الاجتهادات هذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن يراجع الخطاب الإسلامي نفسه فيها وأن يبعث أيضا رسالة طمأنينة للمخالفين له أيضا في الدين وهناك معادلة مهمة اللي هي مسألة رعاية حقوق الأقلية والنزول عند إرادة الأغلبية فالأقلية الدينية أحيانا نتيجة ضغوط خارجية تحاول أن تفرض رؤيتها وهيمنتها على الأغلبية المسلمة وهذا لا يجوز بحال من الأحوال أن ترتهن إرادة الأغلبية المسلمة لصالح أقلية فمن حق الأغلبية المسلمة أن تعبر عن أشواقها وطموحها وأن تحتكم إلى مرجعية دينها وكتاب ربها وسنة نبيها وتلبي الأشواق وتعود من هذه الغربة الحضارية التي ساقتها تلك الأنظمة الطاغية المستبدة وأن ترعى هذه الحقوق ليس من باب التسامح الديني كما يقول بعض الناس ولكن من باب أن هذه واجبات أوجبها الله تعالى علينا في كفالة حق من خالفنا في الدين وشاركنا عهد الدار والوطن ما دام سلما لنا وليس معاديا لنا فهذه معادلة هنا مطلوبة أيضا في استصحاب هذه المسائل ونحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأداء هذه الواجبات وهذه الحقوق كما نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسائر التكليفات الشرعية أيضا من القضايا المهم أن العمل السياسي ينبقي أن يأخذ قدرا من الاستقلالية عن العمل الدعوي وأعجبتني تجربة العدالة والتنمية في المغرب هناك حركة التجديد والإصلاح تمارس العمل الدعوي وأعجبني أن أئمة هذه الحركة حينما تأتي الانتخابات يحرصون على أن لا يجعل منابر المساجد دعاية انتخابية للحزب الذي يوالونه ويتحالفون معه فهذا أن هذا نائب المسجد عن الصراع السياسي وليس معناه أن المسجد لا يتعرض للقضايا السياسية وهذه قضية مهمة حول دور المسجد هل المسجد يتعاطى السياسة السياسة نوعان إذا قصد بالسياسة الاهتمام بالشأن العام أو القيام على الأمر بما يصلحه فالمسجد الطبيعي أن يتعرض للشأن العام الذي يتصل بقضايا الأمة وهمومها سواء وقعت مظالم على الأمة الإسلامية ندافع عنها وعن مقدساتها وعن ما وقع عليها من احتلال وظلم وعدوان أو أردنا أن نجيش الأمة تجاه قضية تتصل بانتصار لقضاياها المسجد الطبيعي أن يتعرض لهذا وإذا كانت السياسة بمعنى الحزبي أن المنبر يجير لصالح حزب ما ويجعل المسجد كأنه نادي لهذا الحزب لبرنامجه السياسي ولتأييد مرشحيه هذا لا يجوز وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحده يسمى المسجد الجامع الذي تجتمع فيه كلمة المسلمين وتأتلف عليه قلوبهم والمسجد يدخله الناس على مختلف ألوان الطيف السياسي والدعوي ومفروض أن نقول في المسجد قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما تجتمع عليه القلوب أما الرأي السياسي الحزبي نعبر عنه في صحفنا السياسية أنديتنا الحزبية نقاباتنا تلك لها دوائر نعبر فيها فنجنب المسجد من أن يكون أداة من أدوات الصراع التنافس السياسي والحزبي اليومي وإنما نجمع فيه على ما يتصل بقضايا الأمة الكلية وهمومها المصيرية لكن لا يكون دعاية حزبية فالعمل السياسي لما يمارس انطلاقته ويجعل العمل الدعوي أيضا يمارس دوره يستطيع العمل السياسي أن يستوعب كثيرا من الطاقات التي قد لا ترغب في العمل الدعوي بصيف بصيغته الحالية، وكذلك هنالك من لا يرغب في العمل السياسي ولكل وجهة هو موليها. المهم أن نستوعب طاقات الأمة والخطاب الإسلامي عليه أن يتمدد في مساحات مجتمعية أخرى، مساحات تتعلق بصحة البيئة والنهوض بها في المشروع الحضاري الذي يمكن أن يقدم للأمة في قضية إصلاح التعليم. في قضية إحياء التكافل المجتمعي في كل ما يمكن أن ينهض بهذه الأمة ينبغي أن يتمدد الخطاب في مساحات كثيرة وألا لا يجعل التركيز على الهم السياسي خصما على حساب العمل التربوي والعمل الاجتماعي والعمل الدعوي والعمل الأخلاقي م. الذي نصون الشبابنا اليوم إلى يتعرض إلى اقتراقات شوف نسبة ضحايا الإيدز ضحايا المخدرات ضحايا العنف الجنسي والعنف الأسري نسبة الطلاق التي ترتفع في الأمة الأمية الدينية والحضارية التي تكتنف واقع الأمة كل هذا لا بد أن يتصدى له الفكر الإسلامي والخطاب الإسلامي ليس فقط على صعيد النظر والمواعز والخطب ولكن على صعيد المشاريع العملية والبرامج والخطوات التي تصلح من شأن الأمة وتجعل الأمة لحمة واحدة متماسكة متضامنة هذا كله ينبغي أن تتم أن يتمدد فيه الخطاب الإسلامي والخطاب عليه أن يقوم بهذه المراجعة وأن ينظر في خطه البيان صعودا وهبوطا فيؤمن على جوانب المكتسبات الإيجابية ويعمل على استدراك السالب من تجربته أخذًا ب الحكمة المأثورة التي قالها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فلا يمنع عنك قضاء قضيته اليوم فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التماد في الباطل أحسنت ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا معالم الترشيد في الخطاب الإسلامي إشارات جميلة واضحات في التوافق وفي التخصص وإنزال النصوص في مواطنها كل الشكر والتقدير لك يا شيخ عصام على أمل أن نواصل إن شاء الله في الحلقات القادمة كما أشكركم مشاهدي الكرام على هذا التواصل دمتم بخير كونوا معنا في الحلقة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته